وصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وَكِيلَ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن لا تفسد في الأرض مرتين ولا تعل علو كبير فإذا جاء فَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا دَلَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيد فَجَاءُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسورا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 يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب من يهتدى فإنما يهتدي لنفسه، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وَلَا تَزِرُ أَزِرَةً إِذْ أُخْرَى، وَمَا كُنَّا مُعْذِبِينَ حتى تَنَبَّعَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَسَتَشَقُّ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا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 ثم جعل له جهنم يصلها يصلها مذموم مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلٌ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ على اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ أَكْبَرُ دَرَجَةً وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا وللآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيلة لا تجعل مع الله إله آخر لا تجعل مع الله إله آخر فتقع دمثوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدون إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف وقضى ربك ألا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 وقل لهما قولا كريما وخفظ لهما جناح ذل من الرحمه وقل رب رحمهما رب رحمهما رب كما ربياني صغيرا رَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ابتغاء Mä ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاء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 أحسنوا حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك خير وأحسنوا تأويلا الله أكبر